بسم الله الرحمن الرحيم والملسات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشر فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا ان ما توعدون لواقع فاذا النجوم قمست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 نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر عَلُوم فَقَدَّرْنَا فَنَعْمَلُ قَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ أيَّ لَيْلٍ أَمْ أَيَّ يَوْمٍ مُكذِّبِينَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ فِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا إنها ترني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ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 فَوَاكِهَهُم مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا اشْرَبُوا هَذِهِ آنَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ <تصفيق> إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ <تصفيق> قُلُوا ثُمَّ تَمَتَّعُوا يريمون ويلي يوم اذ للمكذبين واذا قيل لهم اكعوا لا يركعون ويل يوم اذ للمكذبين فبأي حديث بعده ي